و يرفع ابراهيم القواعد من البيت و يعني بحسبك بك اخذي ابراهيم اساس البيت راتك اساس اساس الكذا يد بيت خذي تعالى توضيحك اقوى اساس التشبون يد بيت ابون اذ بيت عتيق او اخذي اظهرك بحسب كعبير ارواصا اسماعيل جراتك اردوك اظهرك اباك بدبوتن ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم. يعني أي خداني ما ربما أفعمل أمت كين، أفطعاتي أمت كاين إش ما قبيل بكاين تؤوي هاش دعايت ما هي تؤوي أويت كانت تشسنجت مده